وَحور عينٍ كَأَمثَالِلولُء المَكْنون جَزَ أَم بِماَا كانوا يَعْعملون لا يَسمَعون فيِيهَا لَغوم وَلا تَثمَا إللاا قلًَا سَلَ سَلَ وأصحابُ اليمين مَا أَصحابُ اليمين وفي سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشاناهن إن شاءا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 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون آه إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون وَالإِا الأوَّلينَ وَالآخرِرينَ لَ مَجُونَ إى م قاتِ يَوْومم مععلُومثَُّ إكُم أَُّهَ الظّلونَ الْمُكَذذِبونَ لآكِلونَ مِن شَجرم مِن زَبقُوم فَملونَ مِنْهَا الْ البُطون فَشَِبونَ عَهِ مِنَ الْ فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين عَأَّ بَدِّلَ أَمْسَلَكُم وَاشئأكُم فيِي م لا تَععلمون وَلَقَدْ عَالِتمُ النَّشأةَأُولَا فَلَلا تَذكرون أَفَرَيتُمُ مَا تحْرثون آتمُ تَزْرَعونهُ أَمْ نَحْنُ الزارِعون لََ شَهَا أُلَ جَعلنهُ حطام فَضَلْلتُمُ تَفَكون إا لَغرَمونَ بَلْ نَحْن محَحْرومون أَفَرَيتمُ الم الذي تَشْربون آاتُمُ أَ زَللتُمُوه مِن الْ المُزْنِ أَمْ نَحْن المُزِلون لوَ شَ أجَعلنهُ أجَاجَ فَلَلا تَشكرون أَفَرَيتُم إ رََِّ تُورون آاتُمُ أَشَاتُمُ شَجرتهاَا أَمْ نَحنُ الْمشون نَحْنُ جعلنهاَا تَذكرَِةَ وَمَ تَعَ الْمُقَوين فَسَبِّح بِسمِْ رَبِّكَ العظيم فَل أقُسمُ بِمَواقِ النّجُم وَإِهُ ل قسمَمُ اللَْ تَعلممونَ إنهُ لَبُرْآن كَرمون فِي كِتَابِ مَكْنُون لاَا يَمَسهُ إِلَّا الْ المُطَهرون تَنزل مِ الرَّبِّ العالملَمين أَفَ بِهَاذَا الحَديثِ أَْتُمُ مُدهَهِنون وَتَجعلونَ رِزْتَكُم أنكُموتُكَذذِبون فَلول إذَا بَلَغَةِ وَآ تُوحين إِذٍ تَظُرون وَنَحْنُ أأَقرَبُ إلييْهِ مِنكُ ولكن لا تُضصِرون فَلوول إِ ك تُم غيرَ مَدينين تَرجعونها إن كُ تُمصَادِقين فأََّا إن كَانَ مِنَ المُقَرَّبينَ فَحُ وَرَيْحانوا وَجََّة نَعيمم وَأََّا إ كانَانَ مِنْ أَصْحَ بالِاليَمين فَسَلَُ اللكك منِنْ أَصْحَابِاليَمين وَأََّ إنن كانََ مِنَ الْ المُكَذذِبِ نَ